وبر وقال قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن الا ان يسجن او عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي 121-وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذرين 122-وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دبر قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُم إِنَّهُ مِن كَيْدِكُم إِنَّ كَيْدَكُم عَظِيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لدمك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حب إن لنا رأى في ضلال مبين.